بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنى فسنيسر للجسرى وَإِنَّكَ لَتَصِلُ وَاسْتَغْنَى وَكَانَ فِي الْفُجْنا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْأُشْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْمُذَاق وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأُنذِرَتْكُمْ نَارًا فَلَا إِلَهَ لَهَا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي تَوَلَّى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتغكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتعاء وجه ربه الأعلى ولسوف يغطى